والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عنه فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّ تَكُبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ كُنُوبُكُمَا وَإِنَّ اللَّهَ رَاعٌ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مُلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَادِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَ كُنَّ أَيُّ أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانات تائبات عابدات سائحات عابدات سائحات ثيبات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 انما تجزون ما كنتم تعملون إلى الله توبة نصوح عسا ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين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 كانتا تحت عبدين من عبادنا صادحين فخالتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ